بوك خمسة وستون خمسة وستون نيادو دو النفي اثنان النفي اثنان هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ لا، يكلف 100 يورو. فقط. لا، يكلف يورو فقط. لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط. شو بيام بريتاس؟ هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهز؟ نه أنكره نه. لا ليس بعد. لا ليس بعد. سدمي بعدا بريتوس لكن سأجهز حالاً. لكن سأجهز حالا شو بيشاتو سبلي دا هل تريد مزيدا من الشربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ نه، ميني فولا لا، لا أريد أكثر لا، لا أريد أكثر زد بلي انجلت سياجون لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. شدة لونج في لوجستياتية. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ نه نور منادا. لا صار لي شهر واحد. لا صار لي شهر واحد وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت أعرف الكثيرين هل تسافر غدا إلى داركم هل تسافر غدا إلى داركم تيون سمين فينن لا، فقط في العطلة الأسبوعية لا، فقط في العطلة الأسبوعية ولكني سأرجع يوم الأحد ولكني سأرجع يوم الأحد شو في لينو هل قد بلغت ابنتك سن الرشد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد ني شي استاس نور تكسب ياره لا هي الان بلغت السابعه عشره لا هي الان بلغت السابعه عشره ستشيم هابس كوراميق ولكن قد صار لها صديق ولكن قد صار لها صديق